ثم يأتي مِن بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحقنون